و اللهم إ إلا الله وحده لا سريك له واشهر سريك أن ح م د عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد و أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله تعالى خير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ب د ع ة ضلاله وكل بدعه من ما وبعد لا بد ان نعرف أ ن ف س ن ا ونقدر أ ح و ا ل ن ا ولا نخدع أ ن ف س ن ا ف ا ل إ ن س ا ن أ د ر ى بنفسه من غيره قال تعال فالعوام ليس عندهم الضوابط الشرعيه ة ليس ع ن د م م ا ل ولذلك ا ا ي ن ش ر ع ي ة ل هم يقولون كلاما جزافا ويقولون أ ق و ا ل ا لا أ س ا س لها أ ح ي ا ن ا وفي الغالب ل أ ن جوهم هكذا ا كنا يقول العوام لا نحق للعوام لما يقول هذا واجب ونحن يقول يقول نحق ن ل ع و ل ا ز م أ ن نقوم بهذه ا ل ا م ا ن ة ا ل ع ظ ي م ة و أ ن نصلح انفسنا ونصلحه من نصح أن ن ص ح ل من الناس ونسارع إ ل ى ذلك وهذه أ ه م و ظ ي ف ة لنا في ا ل ح ي ا ة و إ ن كنا نجري و ن أ ك ل ونشرب وننام أ و نصلي فإن الهدف هدف يكون لنا هذا إليه وهو سلامي لكي نسعى أن نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا باجل الله قال تعالى يا و ي ه ا الذين امنوا ق و أ انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره فلا تقل الناس تعبانين والبلد فيها كذا و ا ل أ ز م ا ت كذا و أ ن ت قد غفلت عن نفسك ك نفسك نزي نفسك ابحث نال الجنة فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع فلا بقد عن عن ع نزي من جهدي ي أول مور إخل د خ شيء ولا أولا و يشغلن شيء عن نفسك تسعى ق ر أ بالأصول أن الثلاثة الى العلم النافع والعمل الصالح وهذه الاشياء تسال عنها في القبر من ربك وما دينك و م ن نبيك فأهلاً أن نفسك لهذا وأكثرنا في غفلات أنت أعددت وأكثرنا لهذا منهم تقول ماذا وان ولكن أ س ا ل ر ب العفو و ا ل ع ا ف ي ة فنتكلم ا ل آ ن في أ م ر سائد م و ج و د كما ل يكون موضوع الساعه ع ة ا م و و ض ع كل、ساعة. ليس أمرا يعني نستغني ن لا ولو سائم البعض ما عندكم هذا؟ ما عندكم إلا إلا الناس بالنقص ولا نقص إلى أن تصلح سائم ما هذا ما تؤيثوا شائع وتشعروهم ويدفعك نفسك عندكم عندكم من أن نقص أن لابد ا ع ر ف نفسي كما يكون الانسان منا عنده توعك ا وحاول و ا يعالج نفسه بالاشياء المنزليه、آه. التي ت ق و لا ش ن ان تستغني شاب ايه فرحام تبدر ب كده ب ا وانك ا ك ومركزك ن بتكسب تكسب في الوصل وانتك تعرف عن اخوانك الكبار والشباب كله والمجتمع الاسلامي كله صالح ان شاء الله وكله يفعل الخير يعمل ف ل ي ع خير وكله يتعاون مع بعضه لنساء نسأل الله ونساء مكتسب مكتسب رصيب رصيب فهذا ا ل أ م ر الذي نقوله فيه وموضوع ا ل س ا ع ة التي نحن فيها موضوع تفرق ا ل أ م ه وهذا السبب الاساسي ب ل في عدم وحدتها وفي ويستخف بها الكفار. آه. ولا وتفشل وتذهب واصبروا الكفار الصابرين أن أزمات تنادع حصلها لحكم المضاعم بها هذا و ق ع ن ا والكلام فيه مهم و كل واحد يتكلم ويدلي بدلوه ولكن اهل ا ل س ن ة عندهم ضوابط وموازين د اللي يقولوا انا اقول اسفلت الشيخ انا اقول والتان اخيه وهكذا وكنا اسماعيلية ما كان اسم اسماعيلية مثله يقول مثل القاهرة بكيلومترات في في في بعيد عن فكنا دخلنا مسجد مرة مصر مسجد يعني طلب منا أ ن ننصح ن ص ي ح نصيحة بعد أ خ ي الذي طلبوه قبلي أ خ ا له في ا ل س ل ف ي ة فلما انتهينا في واحد إنسان جالس من مستمعين من العوام يعني أو الناس اللي بدأوا يتعلم الناس أو بدأوا فقال هذا الشيخ نفس الكلام والكلام ولكن الروح الكلام والصفق له قلته غير ه ي ا ل ص هي صفه الله هذا كله ت شاهد ب ي الشذوذ عند أ ه ل ا ل س ن و ا لا و ح د ي م ر ق ويشذ ا ا ل و ح د ولا يترفع ولا يقترح لا اقترح هذا بالاسلام ا في إ ن م ا هي اشياء اقترح ا ب في ا ل ت ج ا ر ة في الصراع انما الدين بالليل والكتاب والسنه مسائل عالسعه العبادات والطاعات والمعاملات والاجتماعيات ومسائل ثوابت هو داه مربطة مربط ا س ت ولو ب ت ونثبت نقف عنده عنه و جلست مع ناس من جهال أ و الناس العلمانيين أ و غيرهم يقول ك لك ه هذا الرجل جامد ما عنده إ لك هذا هذا جامد、آه. هذا بفهمه هو ف إ ذ ا قال لك واحد انت جامد أ ن ت رجع لا تتاثر بكلام لأنه يستغل مقيد مقيد يستغل م و ا ز ي ن غير م ه ا س ع ج ب من كلامه و ت أ خ ذ ه عشان تنقله ق د ر ت درجه إ ن شاء الله ثم درجات انما كل واحد يقول لك كلام تزعل منه لا شأن بما يقول لنا أ ش ي ا خ أ و ناس طلاب علم أ ك ب ر منا وجدنا كل هذا لذلك الكبير لما يزال لما ي ع ن ي عنده علم زياده لا أ ن ا أ ك ث ر علمي ن س ي ت ه أ ن ت م عندكم ا ل علم حاضر أ خ ذ منكم و ا س أ ل ك م عن الحديث عن ايه ل ك س ر ن التفسير ك ب السن ل و ر أ ي ت ح ي ا ة فيها مور أنت. تجارب ت لم تتمر بها أ ن ت فكيف ت ت و ك الكبير ولكن الكبير خلاص عفى عليه ا ل زمن كما يقولون شوية ماذا و لن ل يعملوا أي علامة ي ي ع ن أي أسمع حلقة الله ن سيموت الكبار السن لا لأنهم ا ن ل أعمال ا حاجة عندهم ن و إ ا ج فلا ينتج ولا يجيب ح ا ج ة و ي أ خ ذ معاش لا يقول لك وده هناك في سيبيريا لحجم ما يموت ل ي ه ي م ل س قيمه ة ع ن د وهم في نفس الوقت لو قلت لمهندس او طبيب ناجح ي ن في عنده كفار يجيبوا من الطبيب ا ل ل ي يؤدي القرار الكبير السن والمهندس كبير السن و كلما حتى خرج المعاش بعد سداع ع ش ا ن ه و هما ب يعرف ا ل ح ا ج ا ت د ق بالدنيا تمام ت م انبباط ل ذ ا ي ك و نهايتهم ا ن ه ا ي اه نهايتهم هذه فربنا لم يظلمهم اشياء ع ج ي ب ة فلا تفتن بهذه الامور اه انما يكافروا البلد بتاعهم المهاد قلوا هم هم تقررين جهنم عندهم اسمع من ثم اسمع غرق في قليل وبيس في يقعد الكلام عندهم علم خطر خطر خد خذ ع ل م للدنيا إ ذ ا كان والشغل كنت محتاج و ت ي ج ي و ب ر د ا ل إ س ل ا م فيها خير ك ت ي ر ولا ت ق و د ل ك مع اولادك وزوجتك ي ت ف ل ت و منك و ش ا ه ت أ ش ي ا ء فيها ازمات ش د ي د ة جدا ولا يفرحون بالفلوس و ا ل أ ك ل كل ه عام ي أ ك ل بكل حته و ا ل أ ر ز خ م ق ف و ل ة وهكذا ولك ذ ا أ ك ل حلال وتتقي لا يجعل ك مخرجا ويرضيك اما شيء يرضيك ما ترضى لا ق ي م ة ا ل ح ي ا ة فاسال ربك العفو والعافيه فهذه ا ل و ر ينعم ف ه ا سبب ايه التفرق في الدين ا ل ل ي م نقول عليه ويقول لا انتم لا تعرفون ر ي د و كيف تعالجون المشاكل مش عاربين لا تعرفون كيف تحلوا هذه ا ل أ ز م ا ت ويجيبوا خبراء من بره و ت ق و الواقع ونقولوا <تصفيق> بالواقع、بر. هو موضوع ن مغالبين يبارف الساعة الإسلام موضوع الساعة يقولوا هل ليش موضوع هما برس جابوا شيء جديد شيء افتح ق ر آ ن و ش ك أ ن ك ت ع و د ه الناس الاوائل والموجودين وليكن ا ل بعد في خبر من كان خبركم حكم ما خ بعد ر لكم ما وانا بأتي ب ذلك انصحك امسك ب ا ل س ل ب ي ن باي مكان لا تتركهم ابدا لو رحت مع غيرهم حتى أ ص ر و أ ن ا مثل ا ل اياك أ ن تمشي مع الناس العوام نصيحه, الناس اللي نصيحة وتتركهم مكسك مع إخوانك شوف مش مش واحد حولك أقول لك عرف اثنين ثلاثة الناس كلها معهم كلهم لا معهم الجمعة من لك كلهم وصل معهم عندك بيختر عند أخ تقعد تكلمه ع معهم و خ ب ل عندك عند تقعد ك بيختر ت أخ معها حتى يكلمك كلمتين كأنه يعالج كان أ ن ه ي ع ل ج ك أ المسلم يعالج أ خ ا ه وعلاج المشاكل ا ل ن ف س ي ة كما ي ق والعقد ل و و ن ق ل ل ب ي ة و ا ا ل ن ف س ي ة هي ب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة بطريقة السلف لا ب ط ر ي ق ة ا ل ص و ف ي ة أ و ب ط ر ي ق ة أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء أ و ا ل ب ج ع ي ي ن انما هي ب ا ل ط ر ي ق ة هذه حتى لو ق ر أ عليه ق ر آ ن لو سماه ع ق ر آ ن لو س م ع و ا حديثا ي ع ل م ع ن د ه مشكله في قلبه فيصير والثالثه عين مم. آه. مم. والعين حسد إيه؟ مستجن. و... و... والعين والحسد والعين والح... والحسد يعني كلها مجموعة هو أولا, الدين أولاً. المواعد يعني يعني لها واحدة كلها ثلاثة ما علاجه الدين لها محارم عليها لذلك فقالت قالت يعني عنده فيه يقرأ بتلبسي ايه؟ من انت هكذا تلبس مغتية سعرئ وقبل ا ا ساعات ش ع ر وبخرج ي ي ن ب و م وتعاتم قصير غير ر ش ان لا قبل ما ق وقبل ر أ م ادعو أ لك روح البيت الطويل و ا ت ق ذ الله واتبع صلاتك في وقتها وخليك مع ا ل ط ي ب ة حتى تعالج نفسك أ و ل شيء ب العلم والعلماء قالوا وعنده ر ي ب ة يعالج نفسه أ و ل اولا ً طبياً رب يسأل ا ل ع ف ا ع ويدعو ع و رب ي ك طبيا ً ف إ ذ ا ثبت أ ن ه س ر ي م يبحث عن أ ش ي ا ء أ خ ر ى وكلها علاجها بنفس الطريقه ة السرعية والأدوية السرعية المعواجات التوقف ا على ل ل وحسن بئست ا ل ت ج ر ب ة وكان قدرا لا ل نعترض عليه فهكذا أ ر ض ا لو ل ه شاء ربك ما فعلوه فهذا امر الله وقضاء الله ن اللي اللي الطاهن النقي ا يا سباب الشجاع القوي وكبار الأشياخ يا سبب ا ل ت و ر ة نحن معكم أ ن ا وزوجتي م ك س ر م ع ف و ا ل ت ح ر ي ر لحد ما خربوا البلاد و ر ج ع و ا لها كفوا عن ذ ل ك كفوا عليه ف ت ح و ا الباب والباب يخش من ه ب ودبه كما يقول خش العوام خش ا ل ف س ق ة و ص ح ا ب ا ل أ غ ر ا ض خش كل ناس يخش تمنع ق د ر ت واحد يمشي مع المجاميع دي ماشيه عشرين أ ل ف مليوني تمنع مليوني واحد مليوني. تمنع واحد مثلا يعني تمنع مثلا يمشي إن إن معهم اندهم ما يعني ان ن عقلي ع واحد واحد واحد بشهول سوخش لو قالوا ر فالامر مين مش م في ن ع و ي ق ت بعضهم ب ع ض ل أ يحتاج ان نبدأ... ن ب د أ ب إ ص ل ا ح القلوب ا ل ن ف و س كما فعل النبي صلى الله ن فيها ايه عليه ا وسلم أ و ر رب يا وصبروا ا ا والأجال عراية البيت والخمر البحث ما جاء النبي ل قبل ن يطوفون س ء في ل الله وسلم ا ل ي د و ي ل ح بإصلاح الدين وصبروا و ص ب ر و ا و ب ت و ا و أ ص ا ب ه م ما أ ص ا ب ه م لحد ما ربنا فتح بهم ا فالتريق الجموع ا م ب ا ر ك ة هي نواه التمكين إ ن شاء الله انثرنا على ذلك لا ت ش ك في ذلك لا نقولها ل ع ش ا نعمل ن ص و ر ة او اعتصام او نفتح باب حرب مع الناس لا زي م ا هم يفهمون وعندنا في مصر إيه العوام صوفي والمدفع او صوفي يعرفوكم تعال معه الناس الدين القنبلة ايه ايه اللي الدين إما صوفي إما القنبلة ما اما اما في تفهم فارجي فارجي بيش مصر بهم ما لم لك تك حاجة لم يعرفوكم ودخلنا ر الأرجل و ح ن ا في ا ل أ ر ج ل لا أ ح د ينظر لنا ل ا ن لم يعرفونا لن نعرفهم الناس ب ا بالذات ن ض ب ا ب الشباب ذ ا انتحهم ت مثل ع ا ن أ ه م و ل عشان, عشان متعالي عليهم لا حتى يعرفوا أورينا ا لأ لن حتى ض ط لأن ل انتم ن م د و بالذات ي ن أنتم بتعلم ي ن ر ب فيازم ي ك في ان وليس ن انت ا ب برضو يبقى الشباب شيء يمدفع عنده اكتر ا ا ت يقول ل من ب ف الدين ن فلان ا الشيخ س يقول ي ل ت م الصحيح ان ل د ي اليحبه الله ان تقمص ش خ ص ي ة الشيخ من قال لك هذا、لا. الشيخ ل ر ا غ ب فاضل يخطئ ويصيب ويحترم ويقدر ويقدم كلامه ب ا ل أ د ل ة ولا يرفع ط و ر ا ل إ ن س ا ن عليه ب أ د ا ب طالب العلم اللي ونتعلمها ونتعلمها الله شاء تانية إ ن م ا لا تكن أ ن ت تابع للشق تعمياء كما يقولون وهذا كان عند ا ل إ خ و ا ن المسلمين وأنا شاب صغير وكنت في أهل السنة الشيخ رحمه الله انصار السنة وعندما التوحيد والمنهج بأسلوب لون الإخوان يقولوا نعودينك يأخذوني أروح أقول ولا يقبلوا أهل أسأل السنة عند إنصار السنة فتنة حسن عندنا عندهم شاب الشيخ عامل الفقه الله فشباب تعالي يا عشان الحق شيخ صغير في عظيم رحمه كلمة هل لهم مني、آه. وقال م ر ش د وقال ى الشيخ حسن ب ن ا و س ل م عليه الإخوان. آه ونسمع ا ا منه وكلامه ك أ ن ه كلامه عائم عن مياكل ا الشيخ حامد قبل ذلك. ما مش أنا بعرف. آه كلام كلام ابدا ان او او اللي م علمي قبل ذلك علمي كله علم تقول شيء أو تترخب شيء يشدك ده اللي يشد ده تكذب تترخب كده ده متى قمتت الإنسان كنت اقول ل النار م يشهد ا ها ا لك ان ل ل ه فيه ع م نب ص السنه م ا بلوك ارى لي س ن عندي مشاكل عائليه ة مشاكل ولكن اسمع ل ا الدرس اروح ه ن المشاكل ك ا تحل والله اقابل شخص احل المشكله ة م ع معها ث ل ا ي ن ي و ك ذ و هذه ا ل أ م و ر لا اطم عليكم بل المهم ان تثبت تثبتوا كما قال تعالى ويثبت الله جميعا من القول الثابت في حياه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ليس جمودا هو ثبات عند المعلمانيين وعند الشيوعيين جمود وعند الشيوعين درجعي الشيخ رجعي الشيخ قديم ما ينفع, قديم ما ينفع عند المهندسة جمود قديم الشيخ الشيخ ما والطب يخش المكتبة ويقى يخش ا لان ل ل الكافر ع م م طبيب أو, أو ه د سنه يأخذ الكتاب س ة كام؟ ف ي الله أ في ا في خلقه كل شيء بيتغير سنه الله في خلقه ولكن الدين ل ا ثوابت و ص و ل م ن عليها الفرق فأراني عليكم عليكم. عليكم. بسلام بسلام بسلام عليكم وعلمي ي ك جذاكم الله خ ر ب ا الله ر ك س ي ك م س بس ب ا ل انا م م م ا ل ل س ي ك ن و ف ر اتكلم فضل الله ل ع م أنفسنا ل ل ه خير و ع باعتبار س بس ي ط أ ن ان احنا عدنا مع ا ل أ ش ي ا ء وتعلمنا منهم اشياء, وربنا وفقنا نقرأ أشياء ومع ذلك علمنا بسيط. ونسال ا ن ربي ان ينفعنا بعلم النافع وينفق العمل الصالح سبب نفع الله بكم نفع الله بكم نعم توجيه طلاب العلم بالنسبه للحملات الرافضيه يعني انصح ع نفسي و إ خ و ا ن ي بالعلم النافع والعمل الصالح وتقول ا ل م ة ا ل حق و ل ا تضع ن ك ت ة في م آ ز ق وفي إ ح ر ا ج ا ت ل أ ن ك لست وليه أمر ب ت ل امر لست ولي أ أنت شعب انت فرد من الشعب المسلم لنا حدود فنتكلم كلمه الحق ونقولها لمن يسمعها الذي لا يسمعها ليس عليك هدى فليس عليك هدى وان تقول ك ل م ة الحق وتصلح نفسك اولا وتكون ق د و ة حسنه ان شاء الله و ت أ س ي ا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو المطلوب كان في اسئلة بعد ان كان الشيخ يكلم اول كان في بعد إذن الشيخ. كما بعد يخلص الشيخ يخلص إن تعالى انت شاء لا تفضل شنو كلو كله فسمو ع ك ذ ي ه ه و س م ع لنا لانها ضيفان وكلام ضيفان من العلم النافع بلاك الله خير والعمل الصالح ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره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 يا أيها الناس ا ق ولكن ا ربكم ذ ي خ ل ق م م نفس و ان ح د ة وخلق م ه ا ز و ج ه ا وبث م ن ه م ا ا ر ج ل ا ك ث ي ر ا و ن س ا ء و ا ا ا ت ق و ل ل ه ا ل ذ ي ت س ان ء ل به و ا ل أ ر ح ا م إن ا ل ل ه كان ع ل ي ك م ر ق ي ب ة ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن م ن و ا ا ت ق و ا ا ل ل ه و ق قولا و و ل ا س د ي د ا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م و يكون غ ف ر ل م ذ ن ب ك م م و لدينا م س ؤ و ل ي د ف ل ك ن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم ع ل ه و وشر ا ل أ م و ر م ح د ث ت ه ا وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وبعد في هذا الجمع المبارك إ ن شاء الله في ا س ت ر ا ح ة ف ض ي ل ة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظ الله تعالى و ب ا ر ك في عمره وعلمه في حضور شيخنا ا ل و ا ل د حسن ع بن د الرب ا ب حفظ الله ت عبد ا ل ى <تصفيق> في الوهاب ا ا ا ل ل ل من ر ي ع البنه ا حفظ ل ل نلقي هذه الكلمة على اخواننا ونسأل الله عز وجل ان الكلمة على الله وجل الجميع يبارك في هذه عز وأن ن ي ث ب ت الحق وإياكم ع ى ا ل ان هذه ا ل ك ل م ة و ا ل م و ع ظ ة التي استمعنا إ ل ي ه ا ا ل آ ن من شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى إنما هي نابعة من تجارب هي س ن و ا ت ف إ ن ش ي خ ن الان حفظ ا ل ه ت ع ل ى م ا م و ل ي د العام ا ل خ ا م س و ا ل عشر ي ن بعد ا ل ت س ع م ا ل أ ل ف بالتاريخ ا ل م ي ل ا د ي ن س كنا ذ ل ك ل خ ا م س و ا ل ع ش ر ي ن بعد ا ل ت س ع م ة ا ل أ ل ف و ن ح ن ا ل آ ن في ا ل ع ا م ا ل ن ا ك ر ا ع د ا ل كنا كنا كنا ي ن ا كنا كنا ط ب ع ا ك م س ل م ي ن نحن ا ل أ ص ل أ ن نتعامل بالتاريخ الهجري و لو في ماء بارك الله فيك ماء, ماء. و لكن المسلمين بعدما يعني وقعوا تحت قصر صار صارت الكافرة النظم العادة عنده الكثير منهم بخلاف هذه ا ل د و ل ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل د و ل ة السعوديه تسجيل ا ل أ ش ي ا ء بالتاريخ الميلادي ل ل أ س ف وهذا ليس من ا ل إ س ل ا م من أن, إن إذا ذكرنا الشيء أو ذكرنا التاريخ نذكر الشكل أصلا إذا الشيء التاريخ التاريخ الهجري أو ا ل ش ا ه د ل م ان أ ا ل ش يبلغ خ ة حفظ الله تعالى أه أه أه كاد يعني ي أن يبلغ التسعين وكما يعني حدثنا حفظ الله قبل هذا أ ن ه ب د أ في طريق العلمي طريقي طلب ر ي ق ط العلم و ا ل د ع و ة في سن ا ل خ ا م س ة عشر أما التاسع التاسع 20. 20. في السن خ ا م عشر ا ل خ ا م س ة عشر في ن سن العشرين الله رحله نسألني بلغت السبعين عاما ويزيد في طلب العلم والدعوه ة إلى ل ل ا عز وجل و ا ل ش ي خ خ مر ل ا ل هذه ا ل س ن و الطوال ا ت ب ع د ة اجيال و ب ع د ة محن وفتن يعني تكاد ان تعصف بالقلوب لولا ان ثبته الله ا ولولا ان ثبتناك فقد كنت ان انهم شيئا قليلا ف... ف... الله الذين ترك الاخرة امنوا فهذه... كرامة من اعظم الحياة على خلاف ما قد يعني يظن البعض أ ن يثبت العبد على الحق والمنهج الصحيح السوي طوال هذه السنوات وفي خضم هذه الفتن والمحن التي مرت بالبلاد والتي تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا فيثبت العبد فيثبت د و ن أ ن يتأثر أو أ ن ي ت ز ع ز ع بهذه ا ل ف ت ن و ا ل م ح ن و ا ل ل ه هذه ك ر ا م ة من أعظم ا ل ك ر ا م ا ت و ن س أ ل ا ل ل ه ع ز و ج ل أ ن ي ب ا ر ك ف ي عمر ا ل ش ي خ و أ ن ي ث ب ت ه ع ل ى ه ذ ا إ ل ى ا ل م م ا ت و ج ن ا س يجعل ا ل ن ا ل الناس ي ج ع ا ل ن ا يجعل ا ل ن ا يجعل الناس يجعل الناس ي ج ع الناس ل ا ل ن ا ع ظ ة و ا ل الناس ي ج ن ا ل ث ب ا ت م ن ا ل ل ه س ب ح ا ن ه ولذلك كان أ ك ث ر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك、أو. وكان من دعائه أ ي ض ا اللهم ذ ي ع م لأصحابه اني أ س ا ل ك الثبات في ا ل أ م ر و ا ل ع ز ي م ة على الرشد فالثبات ن ع م ة ع ظ ي م ة والثبات له أ س ب اسباب ب الثبات على الحق على له أ يجب أ ن يسلك العبد <تصفيق> حتى ينال هذه ا ل ن ع م ة من الله عز وجل ومن الأسباب الأسباب. طيب <تصفيق> ومن اهم اسباب ومن اهم هذه ا ل أ س ب ا ب الشيخونا نبارك الله في ه يقول نذكر هذه ا ل أ س ب ا ب ومن أ ه م هذه ا ل أ س ب ا ب أ ن تلزم أ ه ل الحق وعلى ر أ س أ ه ل الحق العلماء لزوم أ ه ل العلم ولزوم الثابتين على طريق السلف الذين هم مع العلماء الذين امتبع العلماء ولهذا لما بوب البخاري ورحمة الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فقال أباب في صحيحه في رحمه بوب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 س ل ف ي ي ن وترك م ج ا ل س ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والشبهات والخصومات وترك مجادلتهم هذا سبب من أ ع ظ م أ س ب ا ب الثبات إ ذ ا عرفت الحق فالزم أ ه ل ه م واترك أ ه ل الباطل و إ ي ا ك و إ ي ا ه م فمن السلف يتتبدع آثار السلف في التحذير من م ج ا ل س ة و م ج ا د ل ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والشبهات يدرك أ ه م ي ة هذا ا ل أ م ر عندهم و إ ن ه م ما قالوا هذه الكلمات التي ق ا ل و ا عبثا وانما قالوها كي تكون نبراسا يسير عليه من ي أ ت ي بعده م من نعمة أن ينال أجل الثبات على الحق فلما قال ق ا لا ب عباس ن عنهما الله لا رضي تجالسوا أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ف إ ن مجالسه م م ر ض ة للقلوب لم يقل هذا عبثا ولما قال محمد بن سيرين لما وقعت الفتنه ة في ز م ا ن قال سموا لنا رجالكم فمن كان من اهل ا ل س ن ة قبل حديثه ومن كان من اهل ا ل ب د ع ة ترك هذا في اول الامر لما وقعت ا ل ف ت ن ة في اول الامر فكيف بزماننا والذي الهمت فيه الفتن من كل حدب وصوب وصار لكل داعي من اهل الاهواء منبر بل منابر يدعو من خلالها الى هواه وبدعته فترك ترك و اهل الاهواء وترك مجادلاتهم ومخاصمتهم ومجالستهم هذا من اعظم اسباب الثبات مع لزوم اهل الحق وعلى راسهم س ي ل اتفاق ل البغوي رحمه الله إ م م رحمه ا ع ا ل ى ي ك ت ب شرح السنة ا ا ت ف السلف على وجوب م ج ا ن ب ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع وعلى آه وجوب آه بغضهم وقهرهم وكذلك أبو الصابوني وأصحاب كتابه نقل الإمام إسماعيل الله تعالى في كتاب عقيدة السلف واصحاب الحديث عثمان عقيدة رحمه في اتفاق السلف على قهر أ ه ل ا ل ب د ع و إ ذ ل ا ل ه م و إ ق ص ا ئ ه م و إ ب ع ا د ه م ومجانبتهم وترك مجالستهم هذا فهذه أهم قلبه ثبته باتفاق السلف فهذه المسألة من أهم أسباب الثبات لأن العبد إلا لأن الله فالقلوب من من كلمة ضعيفة شيخنا ضعيف وهذه أنه كان يقول دائما أ ن ا أ خ ا ف على نفسي إ ذ ا جاءه واحد يجادله ويعرض لبعض ا ل ش ب ه ا ل ش يتركه خ ويقول انا اخاف على نفسي ي يفعله وهذا كان قبل يأتي صاحب البصري إلى محمد بن س ي ر ي ي ن أ ت ي إ ل ى أ ي و ب السختياني إ ل ى غيرهم من أ م ة السلف يقول اريد أ ن أ ج ا د ل ك أن أ خ ا ص م ك ف ي أ م ر ه بالابتعاد فلما م م ح د بن سيرين لما جاءه رجلان من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء فقال له فقال له يا أ ب ا بكر ن ق ر أ عليك آية ي و ح د ث ا قال لا لا لا لتقومان ق لا ل أو و أ ي ن أيوب السختياني جاء رجل من أهل الى أ ايوب كما أخرج هذا ا أخرج ر ل د في السنة عم سلم من أبي مطيع ي السنة قال جاء سلم رجل إلى من أنه عم أ السختياني من أهل الأواء يقول له يا أ ب ا بكر ائذن لي ب ك ل م ة فولى ولأ ايوب بعيدا عنه ويشير ب إ ص ب ع ه يقول ولا بنصف ك ل م ة ولا بنصف كلمة بنصف يخافون على أ ن ف س ه م وهم ب هم أ ئ م ة فكيف بنا نحن م ونحن يعني الله أ ع ل م بضعفنا、آه. فلذلك يعني نحن إ ن هي لفتنتك تضل بمن تشاء وتهدي من تشاء أ ن ت ولينا فاخفى لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ن فيعني نعجب من شباب ما زالوا في بداية الطريق بل يعني من في أضعف بداية الطريق ي شباب بل ما ما زالوا و ك و إ ذ به ي ص د ر ن ف س ه ل م ج ا د ل ة أ ص ح ا ب ا ل ش ب ه ا ت في ا ل إ ن ت ر ن ت والمساجد ف ي والجامعات ف ي ويعتبر نفسه ك أ ن ه هو الذي س ي ح ل ش ب ه ا ت هؤلاء و س ي ر د ع ل ي ه ا و ي ب ي ا ل هؤلاء و م س ك ي ن ضعيف ما عنده شيء و إ ذ ب ه ؤ ل ا ء لا تمر و ا يعني أ ي ا م إ ل ا و تجدهم في صفوف أ ه ل ا ل أ ه و ا ء و الشباب ه ت عدم الثبات بسبب أنهم لم م الثبات ل بسبب ت ي ز وراينا ا ه ل ل س ف ف هذا الباب و ر أ ي من ه و ل ا ء الكثير ونعرف منهم الكثير يعني حالات و ا ق ع ي ة لا نقول هذا من ناحيه ة النظرية ن ر ي فقط أ و م ر ر ن النظريه به بعض كثيرا من إخواني ا من ذ ي كانوا معنا ثم تركون معنا هذا الأمر ا أنهم ثم لم بسبب ي ح ف و قلوبهم لم يلزموا ا على لم غ ز العلماء و ل ز م ا ل ل س ف في ترك مجادلة وهذه م خ ا ص ة أ ل الأهواء في إ م ينجرفون في طريق أ هي ل الخصومات والأهواء وهذه ه و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها الذي البخارية الذي الكتاب آيات أم الكتاب وأخر متشابهات <تكلم> فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه ومسلم قوله وجل أنزل عليك قلوبهم في زيغن فيتبعون أخرجه أنه قرأ أم وأخر هو منه هن محكمة منه عز ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل ه فقال صلى الله عليه وسلم اولئك الذين سمى الله فاحذروهم ي هذا تحذير النبي صلى الله عليه النبي السلام وبركاته فهذا تحذير حضر صلى وسلم منهم سبب من أهم اسباب عليكم من الثبات على الحق و م ن أ س ب ا ب ا ل ثبات على الحق كذلك ها؟ ان ت ل ز م م ان ي ف ع ك ان تترك ان ت ت ا ك ان تترك ان تترك ان ل ت ت ل ك ان تترك ان تترك ان ر ك ان تترك ان تترك ان تترك ان ا ت ر ك ان تترك ان تترك ا ك و ا ل ك س ل ف ع ل ي ك أ ن ت ح ر ص على ما ي ن ف ع ك في د ي ن ك وفي د ن ي ان تترك فاذا حرصت على هذا حرصت على وقتك وكما كا كا ومن آ خ ر الكلمات التي سمعناها من شيخنا ربيع بن هادي حفظ الله أهل في في أيام أوصيكم وأنا عمره بيتيه معه حرسيه لما الطلب والشباب والشيخ على قال أوصيكم بالوقت وأنا ولا لكم الآن وبركة وجاء وقته وقت بعض كنا شدة في في يعني عندي منذ من ما ولكن ص يجب ان ي ك و م ا ل ك ت ا ب و السنه ة ولزوم د ي الذي السلف هذا ويكون ص م به ل ك ي و ا لكتابه ا ل و ق ت م ن ذ ه ب و ا كما قال ا ل ل ع ص ر ش ي خ و ن ا ل ك ت ا ن لا ي ه قصر ا ل ذ ي ن م ه ويكون ا الناس ل وطواصوا ا ل ي ك ان ت ح ا ف ظ على وقتك و ا ل ش ي خ شيخنا ربيحا في ظ ل ا ر كثيرا ك ما يكرر علينا هذا لكن أ ذ ك ر هذا ل أ ن ه آ خ ر ما سمعناه منه منذ أ ي ا م ق ل ي ل ة ثم قال ع ا ت ي ن كلمتين و ص ع د صعد إلى فهكذا ق ف العالم وطالب ا ل محافظ على وقته لا يضيع هباء منصورا تجد البعض يجلس الساعات الطوال في القيل, في القيل والقال وفي أ م و ر لا تنفع ولا في دينه ولا في الدنيا هكذا ك أ ن الوقت لا ق ي م ة له عنده ك أ ن عمره هذا يعني ما لا يعرف قدره إ ن وقتك هذا و عمرك في ن أ ض ع ت وقتك أ ض ع ت عمرك هباء منثورا وتكون من أ ه ل الحصر يوم القيامه ة الذين يغبنون ذ ولهذا ا التغاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعمتان مغبون فيما كثير من الناس يوم عليه كثير وسلم مغبون من صلى صدق ا ل ص ح ة والفراغ اخرجه ذ البخاري ا ومسلم ا ل حديث ابن عباس رضي الله عنهما واستفتح به البخاري كتابه الرقاق من صحيحه آه. نعمتان مغبون فيما كثير من الناس ا ل ص ح ة والفراغ فعليك أ ن تحرص على وقتك و أ ن تلزم ما ينفعك في الدين والدنيا و إ ي ا ك و إ ي ا ك و أ ه ل الاراء والقيل والقال الذين كانوا الشعبي الأرائتيون يسميهم أرأيت أرأيت أرأيت وأضيع وقتك、آه. ولما جاء رجل من هؤلاء ا ب ن عمر فقال لو اجعل ا ر أ ي ت عند ذاك الكوكب هكذا كان السلف يعرفون قدر الحق ولذلك من اراد ا ل ن ج ا ة من هذه الفتن وان يثبت على الحق عليه ان يثبت عليه يعرف قيمة على الحق هذا ونعرف ي ق ي م ة ا ل ن ع م ة التي هو فيها فكو... فكون كون الله, الله هداك الى هذا المنهج وإلى... ورزقك ب م ج ا ل س ة امثال ه ؤ ل العلماء ء ا في م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ها هذه ها هذه الله ها هذه لا تصاق الى, أي... إلى كل احد ها؟ فعليك ان تقدر هذه النعمة ان الله في وسط صالحة من العلماء نعمة من الربانيين عظيمة فعليك عز المدينة بيئة في في الطيبة كل وجل جعلك تقدر وسط م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبايد الشيخ محمد هادي الشيخ عبدالنباب العقيل الشيخ عبدالله البخاري ل محمد محمد ها أ فاذا ض ل العلماء عليك ان تلزم من غرزهم قيمة أن وأن تعرف ه ه لم ن ع ة إن الله عليه غير مقامل ح تشكر ى يغيروا ما يبقى انفسهم. ها أنفسهم لم يبقى فإذا ت هذه ا ل ن ع م ة تزول عنك إ ن م ب د أ ثبات ا ل ن ع م ة الشكر و إ ذ ا ا ذ ر ب ك م ان شكرتم لازيدنكم إ ذ ا أ ر د ت ا ل ز ي ا د ة في النعمه عليك بالشكر والشكر باللسان وبالقلب وبالعمل、آه. إعماله فعليك على النعمة تدوم تدوم ألا بالشكر لك هذه دوودة شكرة فعليك على هذه النعمة. هذه النعمة حتى تدوم. حتى تدوم لك. و... وما كنت يعني أ ح ب أ ن أ ت ح د ث بين يدي مشايخنا ا ل أ ف ا ض ل و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر آه. <تصفيق> لكن لكم إ ن شاء الله حزنك <تصفيق> ك <تصفيق> يج... الله بارك الله ش ي خير ا ي ちょっと待ってください。<音声>